No خرجوا من جحية تنتبسون غضبًا. nothing One ما غشر Uh -huh. يوم يعتلون Jumman kooli. I'm mm -hmm. ذَنُوا لِلَّذِينَ كَفَرُونَ वह في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا ذك عليهم وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِينَ قَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْ شَاسَاً تَتَخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ إِذْ مَكُنْتُمْ فِي السَّحَرِ فَقُولُونَ وَلَئِنْ But in you Valu. فيما كانوا فيه يختلفون <سيح> كي ولما اوترى ان سلمت وجادوا بالتي بها احسنا ان ربك هو اعله بما فعاقبوا بمثل ما عقبتم به وَإِن صَبَرْتُمْ لَهُ خَيْرٌ لِلصَّانِ